I wow. لا اله الا الله الله اكبر مين قد علا الله الله الله اله الا الله Yalla burdi jahnu kanzulaila illallah. Yalla burdi الله kanzulaila illallah. Yalla burdi jahnu kanzulaila illallah. Yalla La la quarta yo, ilaha illallah la la Yeah Yeah. <laughs> بارك بكم عمر بارك بارك محمد بارك يا ربنا دجاي تاج الحارثين واضين يا ربنا دجاي تاج الحارثين وجه الهاملي واوي واضين خدواتنا وجهك ناداني عاين العدناني. نسأل كتوبة وتفيقا. والعلم والعمل وتقيقا. نسأل كتوبة وتفيقا. والعمل وتقيقا. والصبر والنفر على الأوضاء. والمعافي ذكر على الليلة. والقوضة النعيم في الجنان. ما النبي واحمدات جاني والفوز بن عيل في جفاني مع النبي واحمدات جاني هل لك الكنيسه الرحمناني المصطفى واحمد جاني هل نكون في رحماني المصطفى جاني هل نكون في رحماني ولكن يجب ان يجب ان يجب ان يجب ان نخم بو